117. والله ذو الفضل العظيم 118. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 119. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل ذين هادون ان زعمتم انكم اولياء لله الناس ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فثمنوا الموت ان كنتم صادقين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 119. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 110. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 111. وإذا رأوا تجارة أو لهون إليها وتركونك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ